الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونزيرا وعلى آل محمد صحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوسطى نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقى أردت أن أذكر في الحلقة دي إن شاء الله اذكر لك احكام احنا قلنا خلاص الطغوط اي هو وقلنا قلنا ما هو الطغوط وهيئة الطغوط وكذا وجناح الطغوط جناح الطغوط اللي هم عبادة غير الله عز وجل والحكم غير الله بقي ان احنا نذكر بقى شيء اولا وبعدين نذكر احكام كل ماذا قال الفقهاء في عباده في غير الله وماذا قال الفقهاء في تحكيم غير شرع الله وهل هذه المسألة وفاقية او خلافية وهل هناك مندوحة يعني ساعة لحد انه ممكن يعبد غير الله او ممكن يحكم غير ما انزل الله هل في ساعة فعلا ولا في ساعة هل يطلب يس... هل ده من الممكن أن يقال أن يصح لك يجوز لك أن تفعل هذا الشرك بالاضطرار فعلا أن يبقى مضطر بس ولا لازم تبقى مكره والاكراه ده شكله دي حولك الأحكام دي علشان فقط نقول إننا نريد أن نتوب إلى الله عز وجل لكن حبيت أقول لك درس قبل ندخل في هذه الأحكام انك تشوف صحوه الشريعة في الترهيب من الشرك التخويف من الشرك يا إخوة إياك أن تقترب من لا إله إلا الله نقضا ولا هجوما على صاحبه خلي بالك اوعى حد يقول لا إله إلا الله فما تعسموه خلاص ذا معصوم الدم دم والمال ويوعى حد يكون بيقول لا إله إلا الله فتكفروا وتخرجوا من أهل لا إله إلا الله بلا قاطع وعلى النحو الاخر بقولك اوعى تهجم على الشرك الناقض لا اله الا الله بمجرد قول او بمجرد فعل او بمجرد ظروف او الحاجات اللي بتتقال العجلة العجله تمشي والحاجات اللي ملهاش دعوة بالتقوى ولا خلي بالك من الكلام ده الله خير خلي بالك من الكلام ده خلي بالكوا كويس وانا قلت لكم بكرر الرائد لا يكذب اهله فانا اقول لك كلام واقع لا بد ان اقوله في هذا الموقف أما عن الهجوم على لا إله إلا الله فإياك ثم إياك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم باء بها أحدهم يعني صار هو صاحبها ولذلك في رواية إلا حار فإن لم يكن كافرا حارت ورجعت إلى صاحبه حارت يعني يعني رجعت إنه ظن أن يحور يعني لن يرجع إلينا حارت ورجعت إلى صاحبه قال القاضي عياض رحمه الله في الشفاة كتاب الشفاة إخوة أنصيكم به في كتاب للحفظ ابن حجر الهيتم لابن حجر الهيتمي ده هو المتاخر لزاري ابن حجر الهيتم ليه كتاب اسمه الإعلام بقواطع الإسلام هذا الكتاب بيسموه الموسوعة للألفاظ والأفعال والعقائد المكفرة وبحث فيه بحثا جيدا في الحقيقة الكتاب ده عمدته فيه كتاب الشفا ولذلك بعض قال العلم قال من قرأ الشفا ربما يستغني عن كتاب الإعلام لكن في الحقيقة ما يقدرش يستغني أول الإعلام يعني توسع في المقالة وتوسع في الألفاظ وكده فيبه كتابين عندك بس المهم من كتاب الشفا تكتاب مهم جدا جدا جدا ينقل منه شاكل رسالة رحمه الله في الصور المسلول وغيره بيقول القاضي القاضي عياد رحمه الله في كتاب الشهاده بيقول ايه لما تكلم عن اهل البدع والفرق وكده بيقول فالعصمه مقطوع بها من الشهاده ولا ترتفع ويستباح خلافها الا بقاطع شفت الكلمة الجميله دي على عصمه مقطوع بها من الشهاده عشان كده بيقول لك لو جيت تحت الشهاده خرجت من العزله ما تجيش ناحيه الاصل هو ده اصل الدين اهو ما تجيش ناحيه الأصل لو ما جتش ناحيه الأصل بيتناقشوا معاك بقى يشوفوا ده ممكن ده الفعل ده يكفر ولا لا ممكن يعمل لكن ما تجيش ناحيه الاصل الأصل ده كلمه واحده زي ما حبايب لكن المساله مجمع عليها لكن آآ آآ الإنسان اللي معاه أصل الدين معاه شهاده لا اله الا الله يبقى لا يتجرع على تكفيره إلا بقاطع برضه ما فيش منع خالص يعني مش هيبقى ما منع خالص والموجب بقى الهوجه بتاعت ما من زمانش بعد يقول لك هو يعني ايه تكفير يعني الكلام ده الصورة يكفر ما بنا قال مط... مط... مط... لقول يا أيها الكافرون قول كده يا أيها الكافرون إذن في ناس أقطع بتكفيرهم ومن دانا بغير ملة التكفير وكافرهم بالإجماع زي ما أخذ القضاء إذن ما فيش ناس نكفر التكفير ده حق شرعي لكن بنقول لك اوعى منك عندك هوس في إخراج الناس من الملة كما قال أبو المعايل الجوين رحمه الله قال إن إخراج المسلم أن إخراج أحد من الإستام شديد كما أن إدخال أحد من الكفار في الإستام شديد إنك تقول عليه إن هو مسلم هو لسه مش مسلم شديدة عند الله إننا الكفر الإسلام كذلك بالعكس لو أقول لواحد مسلم تقوله أنت كافر تخرجه من الإسلام بدون قاطع فلا بد أن يكون هناك أي قاطع وفي الصحيحين عن سالم بن زيد رضي الله عنه يقول أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحورطة مكان فصبحنا القوم كانوا لقتل الكفار فصبحنا القوم فهزمناهم وانه قد انطلق رجل منهم فعدوت خلفه انا ورجل من الانصار فلا زملن بشجره فلما غشيناه قال لا اله الا الله فاما الانصاري فكف عنه واما انا فطعنته بحربتي حتى قتل فلما رجعنا اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا اسامه اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله قلت يا رسول الله كان متعوزا فهو الراجل كان كافر وبيحاربنا وبعدين لما ما احنا انتصارنا عليه جيني لما جيني بقى اولانا ما فيش فرار قال خلاص اقول لا لا لا الله فقال هل شققت عن بطني هل شققت عن قلبي ماذا تصنع غدا بلا اله الا الله اذا جاءت في غدا ما تعمل بايه بقى لما جيلك لا اله الا الله بكرة ويقول لك الراجل قال لا اله الا الله انت اعتنت بعدها قال اسامة رضي الله عنه فوددت اني لم اسلم الا اليوم عشان ما بقى شمزان فياتي الحكة جميل كتري ملامه عنها النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ده مش رغبة في الكفر ولا عزه بالله. كما قال ابن حجر وغيره. وانما هو بيقول ايه? ان انا كنت عايزك ما يبقاش مكتوف في ميزاني. اه في في, في في عندي الخطأ ده من كثرة ملامه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فخلي بالك اوعتي الهجم على لا اله الا الله. قال لا اله الا الله يضمس. الا ان يكون قائما على ما قد خائف ده واقف على ما قد الله قطها من عقادات عندك لكن لازال يقول لا إله إلا الله حتى وإن قبل من ظاهر المنافقين إنهم قالوا لا إله إلا الله في السناتيم ولم تؤمن قلوبهم ولكن مع ذلك قبل ظاهرهم ووكل باطنهم لله وهذا إجماع قال حافظ المحاضر رحمه الله وأجمعوا كلهم على انه على ان لنا الظاهر والله يتولى السرائر لنا الظاهر في الكفر اذا كان كفر يبقى الاظهر ان هو وإذا واذا كان اظهر الاسلام شعائر الاسلام يبقى اسمه مسلم ظاهره ايضا ومليش دعوه بزن. يبقى اياك ان تهجم على لا اله الا الله سلبا وايجابا طب إحنا اتكلمنا عن ده وده فيه بيتكلموا في كتير مشكلتنا احنا النهارده اللي عايزين نعالجها إيه بقى اوعى تهجم على الشيخ اوعى اسمع كلمه شرك تفرش قال الله عز وجل ولقد اثنا في كل امتي الرسول ان اعبدوا الله اجتنبوا الطهور يعني اجتنبوا يعني كن في جانب وطهور في جانب ثاني يعني انا في المشرق وطهور في المغرب اوعى تقرب منه اوعى تيجي نحيته ما كش نحت الشرك خالص ولذلك حرم الله عز وجل وسائل وزرائع الشرك قطعان الجزر فما بالشرك نفسه قال الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء خلي بالك من ده وإحنا عندنا حديث كده في سورة الامام الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان أهلكت العبادة بالمعاصي فاهلكوني بالاستوء بلا اله الا الله والاستغفار بقعد أفضل عدبره عشان يعمل المعصية وبعدين استغفر الله وتوب إليه ربنا بتوب عليه فهلكني مش عارف ما عنديش معها رغبة مش عارف عنا منعها حاجة قال إيه بقى فلما رأنت ذلك ثبتت عندهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا خالي بالك من دي بقى يدخل عليك الأهواء يقول لك ما هتفتة متأول اه انت ليك حق تتاول هنا ولا لا وده هيجي معانا بعد كده في مجالات عوارض الاهليه وانت ممكن تتاول ليك حق تتاول يعني ولا لا اقول لك اه في جزء كده في الدين ممكن تتاول فيه ويعذروه وفي جزء مبيعذروش بس ما يكفروكش وفي جزء ما يعذروش ويكفروه يقول لك ليه لأنه هو ظاهر جدا مش بحتاج لتأويل تجيش نحيله وقلنا لك ما تجيش نحيله أولاده، هشرح لك الكلام ده إن شاء الله لما كنا على مسائل الظاهرة والخفية ونقول أدلة في كل بإذن الله عز وجل عشان تبقى محيط من مسألة علم لما فيش حاجة إن أنا ممكن أخش على قواطع قوافع الإسلام وأقوله ناس بتتأول، وزي ما قلنا كلام ابن تيمية وكلام ابن قدامة قبله وهل عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس والشعبة؟ ما ودي بس ما أشتا أولادي اسمو لعب تولد اسمو لعب. كما سأتي ان شاء الله في كلام الأصوليين في انواع التاويل اذا يوم يثبت عندك الاهواء يقوم يعملك والله انا متاول ده أنا حتى باجر ده انا اجر زي ما قلت لك قبل كده انزل وقف في طابور الانتخابات وبعدين ده احسن من قيام الليل جميل اللي قال لك تقول كده بقى مين قال لك روح اعمل الشرك وبعدين تقول ده احسن من قيام الليل مين اللي اذن لك قول ايه الله ازن لكم تقولوا الكلام ده ما حصلش فبتقول الكلام ده منين اصلا انا والله حتى لو اثبت له الغلط يقول لك تقول والله مش مقبول مين كما سيأتي إن شاء الله عز وجل وتعالى في الدين الفرق دي كلها متأولة ده مش الفرق بس الكفار كلهم متأولين مش قالوا ما نعبدهم إلي يقربون لله الظل فهدت تأويله لكن لم يقبل منهم ذلك فخلي بالك يا إخوة يعني زي ما قلنا الرائد لا يتبقى أهل أنا لكم ناصح أمني قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قلت لك قبل كده عقيده اهل السنه ان العبد اذا عمل المعصيه فتاب الى الله توبه نصوحه تاب الله عليه فاذا لم يتب عمل معصيه فضل خاوي كده لحد ما يموت بس مع اصل الدين مع الاصل الباقي اللي هو اللي هو بيخليه مسلم بالقاطع كده مع شهاده قال لا اله الله ما نقرش لا اله الا الله ما نقضهاش ومات على كده يقولوا ايه امره الى الله اهل السنه يقولوا كده يقولوا امره الى الله ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه وغفر او ان يبقى في اشياء مكفرة في المقاسبر تكبر في المهم اي حاجه الا ان يقولوا مشرك عشان كده ربنا ما نصش على حاجة الا الشرك اللي هيجي مشرك شركا بواحا او كفرا صراحا خرج نقد لا اله الا الله يبقى ما بقاش مسلم خلاص يبقى ما تكلمنيش ان ممكن بيتفر ولا لا بقى خلي بالك من الحته دي. لكن يأتي باصل الدين خلاص ماشي يبقى ده عنده يبقى اهل السنه يقولوا له نك الامره الى الله نقول هو مستحق العقوب حتى بتجيب عند الوصولين لما يجي يعرفوا الواجب يقول لك ايه يقول لك الواجب ما امر به الشارع على ملزما بالفعل طيب يقول لك ايه هو حكمه يقول حكمه يساب فائلهم امتسالا ويستحق العقوبة تاركه ثلاثة بعض يقول لك كيف انت استحقت يقول لك بس عشان هنبعد عن مذهب الوعيدية المعتزلة والخوارج بيقولوا لازم يتعذب فانا بقول لا دا لو ما عملش المأمور اللي المتأمر بي حيبقى عاصم والعاصي عند أهل السنة مسلم يعني راجل عاصي مسلم طبعا ما نقضش بمعصية الإسلام يبقى لازال مسلم يقول ايه أمره إلى الله إن شاء عزبه وإن شاء غفر طبعا ما تبشع بالمسلم إلا المسلم ليه مش مسلم خرج من الإسلام خلاص نسأل الله العزيز إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله عز وجل إنه من يشرك الله فقد حرم الله عليه الجنة انا عايز افكرك وانا بقولي الدرس ده ليه النهارده عشان بخوفك احنا النهارده بقى عندنا جره على الشرك بقى في جره عليه زي ما زمان كده عباد القبور خلوا ناس عندهم جره على الشرك كنت اتكلم واحد يقول لك شيل لله يا يا, يا بدوي شيل يعني يدينا حاجه لله كده بقى يقولوا كده بقى العامه يخشوا ويقوله له رجح لي المقصدي ودخلني الجنه واغفر لي ذنبي خلي بالك من الحاجات دي العام على ذلك الا ان تعالج هذا فوقعنا في فتنة اخرى نسال الله العافيه وفي فتنه هذه الديمقراطيه الملعونة. فبدانا واحنا هنا ثاني فخلي بالك منها عايزك تسمع كلمة يا جماعه الديمقراطيه وصاها ايه وصاها شرط ان احنا عايزين نحاول نتشارك اكتر يا جماعه تقوم تطلع تجمد تعالى بس هكلمك ما تكلمنيش ما دعوه بيا خالص دخل رجل على محمد بن شيرين رحمه الله من سيدة التابعين محمد بن سيرين فقال يا ابا بكر كان بيقنا بابي بكر قال يا ابا بكر اني اريد ان اقرأ عليك آية اقرأها فقط حسمى عليك آية بس فراح محمد بن سبحط صبعه في ادنه وقال اخرج حل لك ان تجلس في البيت فقال ساقرأ عليك آية فقام يأخذ ازاره ويعدله ام يعدل ازاره صالح ماشي بره البيت هسيب بيته هو شخصيا حسيبه لنحبه هو بيته فلما خرج الناس تحذرون من ذلك قالوا دعالت الراجل يخرج من بيته الراجل خرج من بيته معقولة كده فالرجل خاد بعضه ورح ماشي فقالوا له خلاص يا أبا بكر الراجل ماشي يرجع بيتك ثاني فلما رجع خلي بالك بقى من خبرة العلماء خلي بالك قالوا له ايه فقالوا له يا أبا بكر إن الراجل أراد أن يقرأ آية فهل تمعتها منه فقال خفت أن يقرأ الآية فيلقي بها شبهة فتعلق في قلبي فأهلها انا عايز اقول لك محمد بن سيرين ده من ساده التابعين علم محمد بن سيرين ده في الدنيا كان مفضله عليه الحسن وفضله على الحسن البصري بيقول ده اعلم من الحسن البصري تصور ومع ذلك قالوا له يخاف يا عم لا هو بيقول لي شبهه ولا حاجة تعال اشوف طاووس ابن كيساني اليماني لما حد جه يقول له فتح باب في القدر قال حط صبعه في ودنه وقلبه جنبه قال له سد وذنك يا بني سد وذنك يا بني اللي ما تسمعش اوعى تسمع طب ما ممكن تجاوب ده ممكن يجاوب قوي ده دول اهل السنه مرمطه اهل البدع يقدر يجاوب عليه أولا لكن أنا خاف لحظة على نفسي لا يقع في قلبي شبه لما جاء الرجل الفضيل ابن عياد وجلس وقال أريد أن أكلمك بالقدر قال إما أن تقوم أو أقوم فقال إنها كلمة قال ولا نصف كلمة قال في نصف كلمة قال إما أن تقوم أو أقوم كلمة وحدة يا تقوم أنت يا أمنا يا إخوة الطريق دا اللي بيخشه بيرجعش منه سليم غالبا نسأل الله السلام لا يرجع منه سالما غالبا يصل كده نسأل الله العافية ليه بقى شوف النبي صلى صالب قال لي على خوارده قال عليهم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى ثواء ما بيرجعوش تاني ولذلك لما بعض السلف قالوا ده ده في حد كان أهل البدع وتاب وابتاع قال له حيالي ده حيال حيكش في حد الشر ده إلا أن يتوب الله عز وجل وأن يعفو عز وجل عن عباده فخلي بالك قال الله عز وجل إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من وفي الحديث القدسي المشهور عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفره شاهد الشرط ده ما جلش بشرك ده هتلاقي عندك امور. احنا عندنا بناخد في الشفاعة يقولوا ايه? يقولوا النبي الشفاعة العظمى. شفاعة النبي العظمى عليه الصلاة والسلام. عشان اذن الحساب. هلأس يا رب احكم بالنا. ثم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ايه? يخش على اهل النار. ناس استوجبوا النار وقفين اقو في الطبور. يلا عشان تخش جهنم. يقول له يا رب بناس. فاسبدوا بينايا بينايا دا الله عز وجل اسبوعا. ليه ما تجيهم معلش يا رب يا رب واخفر لهم وكذا. ها يوم ربنا يعفو عن يالله امشي ثم تأتي الشفاعة الاهل الكبائر بقى اللي هو كمان في النار وتأتي شفاعة اهل الجنة وقفين على الواب الجنة عايزين يخش الجنة يا رب يجي نبس على ما يشفعه يخشوا باقي الجنة. الجنة في ادخول الجنة في امواع الشفاعة اللي احنا بتدرسها في العقائد خدت بالك من من المسألة دي فتأتيه بس ما بتشيركش بتوشيرك ما بتتكلمش معاه فيه خالص ما فيش فيه شفاعة خابة هو ده اللي فيه بقى نفيه الشفاعة لان المشفوع فيه مش, مش, مش مؤهل لهذه الشفاعة وان الشافع لن يشفع في فيه لن يشفع لليه اذن ولا هو حيجن مش هيشفع له ملوش اذن كده ولذلك قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن ولا تنفع شفاعة عنده إلا لمن أذن له نفي الشفاعة ده هو مش نفي مطلق لكن انا فيه عن الناس اللي ما خدتش هذه الشروط والتوفي منهم المشرك ما تكلمنيش بخار شوفت الحديث سيدنا ابراهيم لما لقى لما لقى والده يوم القيامة فقال يا ابراهيم اشفع لي كذا قال لم اكن خد نهايتك شولت لك بطل شرك. شرك قال اليوم لا الاعصاب بس شوف يوم الحاجة فالنبي سيدنا ابراهيم قال يا رب ابويا يعني ممكن حاجة او فالله عز وجل قال انظر يا ابراهيم شوف كده بص كده فوجده يذ يتضمخ في قي عارف الزيخ ده اللي هو ايه الضبع لا ضبع وعزك الله بيقيك وكان يتقلب في قيه وحاجع قال اعوذ بالله منك فاؤخذ من يده ورجله وألقي أبو طالب دافع عن الدين دفاع مش عايز أحكي وانتو عارفين الكلام ده كويس وبعدين آخر ما قاله على منة عبد المطلب دخله المقام اه ممكن يبقى خافة النار عذابا آه, آه, اه تحت رجليل جامرتين من النار يغلي منها دماغه اه لكن في النهاية ما لكش عن ذلك نسأل الله عز وجل وهو ولي الاسلام واهله ان يمسكنا بالاسلام حتى نالخفض ايه يا اخوانا خلي بالكم ولذلك كان نعيو صلى الله يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين المسألة في منتهى الخطورة اذا انا ما عايزك تفترع عايز عايزنا وانت لاخد بيد بعض كده ونمشي مرعوبي اوعى حد يذوقك في الشرك اوعى تسمع كلام حد استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب كان بينهم ود ومحبه ما قالوا ما عرفكش ما عرفكش هنا ولذلك جاءت الادله بذلك في صرامه شديده حتى في الذرائع لكن هذا ما أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعى بدر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسي وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته